بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خلق السماء الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم اَمْ في مَغْفِشَ مَا وَفِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ إِلَّا مُسْرٌ رُكْم وَجْهَرَكُمْ عَلَى izin min aya فلم يروا كم أهلكنا من مَنْ في عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِهَادِهِ وَالْجِهَادِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَدْ شَارَكَ فِي sama <laughs> إن هذا إلا سحر the um. Lord